فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدَفَعُوا